Book 2 77 77 Bir şeyler sebep göstermek İbda'u İbdâ'ul esbâb 3 İbdâ'ul esbâb 3 Turtayı niçin yemiyorsunuz? لماذا أنت لا تأكل التورتة؟ لماذا أنت لا تأكل التورتة؟ كيلو فرمم لازم. يجب أن أنقص وزني. يجب أن أنقص وزني. كيلو فرمك ضرورة اليوم. أنا لا أكلها لأن يجب أن أنقص وزني. لا أكلها. لأني يجب أن أنقص وزني. لماذا لماذا أنت لا تشرب البيرة؟ لماذا أنت لا تشرب البيرة؟ تها أربك كل ما ملازم. ما زال علي أن أسافر. ما زال علي أن أسافر. تها أربع kullanmak zorunda olduğum için içmiyorum La ashrubuha li la yazalu alayya an usafir La ashrubuha li la zala alayya an usafir Neden kahveyi içmiyorsun Limaza anta la tashrabu al-qahwa Limaza anta la tashrabu al-qahwa سووموش هي باردة هي لا أشربها لأنها باردة لا أشربها لأنها باريده نيدن چايي إتشميورسون لماذا لا تشرب الشاي لماذا لا تشرب الشاي؟ şekerim yok. ما عندي سكر. ما عندي سكر. أنا Çünkü şekerim yok. لا أشربه لأني ما عندي سكر. لا أشربها لأني ما عندي سكر. <تصفيق> لماذا أنت لا تشرب الشوربه؟ لماذا لا <أسلم> لم أطلبها لم أطلبها. <أسلم> لا أشربها لأني لم أطلبها لا أشربها لأني لم أطلبها. أتنين يم لماذا أنت لا تأكل اللحم؟ لماذا أنت لا تأكل اللحم؟ أنا نباتي. أنا نباتي. لا أكله لأني لا أكله لأني نباتي, لا أكله لأني نباتي.